شرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى شرح الشيخ العلامه الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان وكما مر معنا في الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى أراد كما ذكر هو رحمه الله أراد أن يظفر بالأجر العظيم فاختار رحمه الله هذه الأحاديث الجوامع في الاداب والأخلاق والأعمال الصالحة فجمعها رحمه الله تعالى في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله وانتقى أحاديث كما قال هو عليها مدار الإسلام وقد تدخل في أبواب كثيرة ومتعدده من الفقه إلى غير ذلك وقد تكون نصف الإسلام كما ذكر بعض العلماء في بعض الأحاديث قد تكون ثلثه وقد تكون ربعه إلى غير ذلك مما ذكر في بعض الأحاديث رحمه الله رحمهم الله أجمعين المهم أن الإمام النووي في هذه الأربعين حاول أن يظهر بهذا الأجر العظيم ويجمع أحاديث أحاديث عظيمة عليها مدار الإسلام فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزه الله خير عما قدم وعفى الله عز وجل عنه وغفر له عما أخضأ فيه وصلنا أيها الأخ الكرام إلى الحديث الثالث والثلاثون إلى الحديث الثالث والثلاثون قد مر معنا الحديث الثاني والثلاثون حديث بسعيد الخضرية رضي الله عنه لا ضرر ولا ذرار بعد هذا الحديث ذكر رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم وذماءهم لكن البي لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا قال وبعضه في الصحيحين هذا الحديث ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يعني ذكر أنه جاء من طريق عبد الله بن عباس عبد الله بن عد عباس الهاشمي المطلبي رضي الله عنه وارضاه وقد مر معنا حديث آخر لعبد الله بن عباس في الحديث التاسع عشر لما قال النبي عليه السلام كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات فهذا الحديث العظيم الجامع كذلك رواه عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقال عنه حديث حسن صحيح فهذا الحديث الثاني لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي وصحابي مشهور معروف محدث فقيه حافظ مفسر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى كما ذكر أهل العلم ستون وست مائة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس ولد في مكة في شعب أبي طالب وهذا كما ذكر أهل السير قبل الهجرة بثلاث سنين أي بثلاث يعني بثلاث سنوات اختلفوا في سنة أو في وقت ولادته لكن والله أعلم الصحيح أنهم ذكروا أنه ولد قبل, قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات وهاجر مع أبيه هاجر رضي الله عنه مع أبيه لعباس بن عم الطلب هاجر قبيل فتح مكة فلما كانوا في الطريق إلى المدينة لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجحفة وهو بالجحفة عليه الصلاة والسلام يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج لفتح مكة صلى الله عليه وسلم ففي الطريق لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذاهبا لفتح مكة، فالتقى بالعباس العباس الذي هو عمه وابن عمه عبد الله بن عباس، فرجعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع وشهدوا شهدوا فتح مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين وغزوة الطائف. ولا زم النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه روى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذلك من بركة النبي عليه الصلاة والسلام مع انه لم يعني يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة لكن سبحان الله هذا من بركة العلم ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه له دعاه عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني علمه التأويل أي تفسير ليس تأويل المبتدع في هذا الزمان التحريف يسمونه تأويلا وإنما في زمن الصحابة كان التفسير يسمى تأويلا التأويل هو التفسير. فهذا التأويل المحمود هذا التأويل المحمود نعم ودعا له كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم علهم الكتاب اللهم علمه الحكمة وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره ثلاث عشر سنة فقط فكان رضي الله عنه وأرضاه يفسر القرآن ويبين الأحكام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لقب بترجمان القرآن ولقب كذلك بحبر الأمة فهو الحبر والبحر كل هذه القاب. يعني لقب بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي عليه السلام طلب العلم عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويجلس ربما عند عتبة الباب وينتظر حتى يخرج أحد أصحاب النبي عليه السلام ليسأله أو يطلب عنه العلم ولذلك كان مستشارا لعمر رضي الله عنه في زمن خلافة عمر الأمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين فكان عبد الله عباس مع صغر مستشار مستشارا لعمر رضي الله عنه. هذا يدل إخوان كرام على رجاحة عقله وعلمه وحكمته، يعني أنه أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مع صغر سنه يجالس عمر. بل كان مستشار لعمر رضي الله عنه في قصه يعني جاءت عنه كيف قدمه عمر رضي الله عنه لك لان عمر كان يراه من من العلماء ومن أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا ولذلك كان عمر يلقبه بماذا بفتى الكهول وكان عمر إذا سئل عنه كان يقول ذلك او كان يقول ذلك فتى الكهول له قلب عقول ولسان سؤول له قلب عقول والإسلام سؤول لأنه كان يسأل ويتعلم ويذهب فيسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك عمر قربه إليه وجعل له هذه المنزلة جعل هذه المنزلة عنده وشهد عبد الله عباس فتح إفريقيا سنة سبع وعشرون وشهد كذلك مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه شهد معه يعني شهد معه وقعة الجمل وكذلك موقعة الجمل وكذلك شهد معه وقعة صفين وشهد مع علم بن طالب كذلك قتال الخوارج ويعني قتال الخوارج في النهروان بل أنسله علي رضي الله عنه كما في القصة المشهورة لمناظرة الخوارج وكانوا يعني تقريبا ستة آلاف رجل من الخوارج خرجوا على علي وكفروا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء السفهاء سفهاء الأحلام حدثوا الأسناء لا يفقهون قول الله عز وجل ولا يفقهون قول رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني ذهب ذهب يناظر هؤلاء الحرورية عبد الله بن عباس وكانوا تقريبا ستة آلاف ومنهم من ذكر أكثر ومنهم من ذكر أقل فحاورهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرجع منهم ببركة هذه المحاورة والمناظرة الفان رجع منهم أنفان وعبد الله بن عباس أصابه العمى في كبره أصابه العمى في كبره رضي الله عنه وتوفي بالطائف توفي بالطائف في سنة 68 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره أنذاك 71 سنة كان عمره 71 سنة وصلى عليه محمد بن الحنفية رضي الله عنه رحمه محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويعني نسب إلى أمه نسب إلى أمه التي تزوج بها علي بن أبي طالب حتى يعني حتى يميز بينه وبين الحسن والحسين فقط وإلا محمد بن الحنفية هو محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، فهذا الحديث إخوان الكرام ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أن ذكر المصنف رحمه الله بأنه حديث حسن، رواه البيهقي وغيره قال وبعضه في الصحيحين وبعضه في الصحيحين، فأصل هذا الحديث إخوان الكرام أصله في الصحيحين من حديث ابن جرير بن أبي مالك كما ذكر ذلك. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وذكر هذا كذلك الحافظ بن رجب الحنبل في في جامع العلوم والحكم فأصله في الصحيحين الحديث بنبي مليكة عن بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن هذه الزيادة هذه الزيادة يعني كما في الحديث هذا غير موجودة في الصحيحين البين على المدعي واليمين على من أنكر غير موجود في الصحيحين لكن معناها موجود معناها موجود كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره بأن معنى معنى هذه الكلمة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام البين على المدعي وهذه الجملة واليمين على من أنكر معناها موجود يعني في عدة أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الأصل الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البين على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يدل على أن هذا اللفظ عنده ما صحيح متجبه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله ومعناه موجود في الصحيحين قد ذكر هذا رحمه الله وقال أن معناه موجود في الصحيحين كحديث الأشعة بن قيس وغيره من الأحاديث الأشعث من قيس يعني قال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان بيني وبين رجل يعني من, من الأنصار بينه وبين رجل خصومة في بئر في بئر فقال فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاهدك أو يمينه فإما أن تأتي بالشهود أو هو يحلف بالله عز وجل فقال له الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال النبي عليه السلام إذا يحلف ولا يبالي قال إذا يحلف ولا يبالي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها ما ما ليس له يستحق بها قال فهو فيها فاجر ولقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان فأنزل الله جل وعلا فأنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا إلى آخر آية في سورة العمران وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى عند قوله إذا يحلف ولا يبالي قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث من قيس قال له ليس لك إلا ذلك ليس له ليس لك إلا ذلك يعني ما إذا لم يكن عندك شاهدين ماذا تفعل ما لك إلا أن يقسم بالله عز وجل وهذا كذلك خرجوا أيضا إمام مسلم بمعنى من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم في حديث تدل على هذا المعنى الذي ذكره الإمام البيهقي هنا رحمه الله تعالى هذه الزيادة البين على المدعي واليمين على من أنكر فهناك أدلة كثير يعني أدلة في الصحيحين تدل على هذا المعنى وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا هو الأصل أن هذا هو الأصل ولذلك إخواني الكرام هذا الحديث هذا الحديث يعد كذلك اصلا من الاصول وقاعده عظيمه من قواعد القضاء هكذا ذكر العلماء رحمهم الله قالوا هذا الحديث حديث عظيم وهو قاعده عظيمه من قواعد القضاء لماذا هو قاعده عظيمه من قواعد القضاء هو ان اليمين على المدعى عليه المدعى عليه عليه آن يحلف يقسم بالله عز وجل كما أن البينا على المدعي كما أن البينا على المدعي لأن المدعي من هو؟ المدعي هو الذي يطلب شيئا هذا يسمى المدعي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قواعد إخواني الكرام لذلك قلنا أن هذه الأربعين عظيمة جدا مهمة لا بد للصغار والكبار أن يحفظوا هذه الأربعين لأن على أحاديث عليها مدار الإسلام تجمع قواعد الدين تجمع قواعد الدين العظام ولذلك هذا الحديث ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه قاعدة من قواعد من قواعد الدين بل أجمع العلماء على هذا كما قال ابن المنذر رحمه الله ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي كما أن اليمين على المدعى عليه وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم البيّن على المدعي واليمين على من أنكر فذكر ابن المنذر ويعني هذا يعني ما ذكر ابن المنذر ذكره الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في جميع العلوم والحكم ذكر أن ال ابن المنذر رحمه الله تعالى ابن المنذر قال أن العلماء أجمعوا على أن البين على المدعي واليمين على من أنكر واليمين على من أنكر وإنما اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تفسير المدعي والمدعى عليه هذا اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله وإلا فإن العلماء اجمعوا على هذا الأمر كما ذكر ابن المنذر رحمه الله أن ال ال اليمين على من أنكر والبين على المدعي فاذا اخواني كرام هذا الحديث كما قلت قاعدة من قواعد الدين قاعدة من قواعد الدين فذكر فيه رحمه الله تعالى جاء فيه جاء فيه ما يتعلق بالقضاء ما يتعلق بالقضاء فشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى يقول لو يعطى الناس بدعواهم قال أي بما يدعون يعني بما يدعون سواء كان هذا إثباتا أو نفيا سواء كان إثباتا أو نفيا يعني إثباتا كان ي... أن يثبت مسألة معينة ياتي يقول فلان فعل فلان أخذ فلان سرق فلان قتل هذا إثبات سواء اثباتا أو نفيا أو نفيا أي أنه ينفي ينكر ينكر مسألة معينة يقول لا لا فلان ما أعطاني فلان إلى غير ذلك فما يدعيه الإنسان يتعلق بالأمرين معا إما أن يكون اثباتا أو أن يكون نفيا أو أن يكون نفيا فالمدعي المدعي الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام البين على المدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره فالقاضي يأتون إلى القاضي فإذا أتاه الخصمان فالقاضي يسألهما يقول القاضي أول شيء يقول أيكم المدعي لأن المدعي هو الذي جاء يطلب مسألته فيبدأ به لأن الخصمين مدعي ومدع عليه فيبدأ بالمدعي لماذا يبدأ بالمدعي؟ لأن المدعي يدعي خلاف الأصل. لأن المصل... الأصل ماذا؟ الأصل براءة الدمة الأصل أن المدعي عليه هو باق على الأصل والبراءة. لولا هذا المدعي، لولا هذا المدعي لما لما عرفنا المدعي عليه، ولما يعني جاء إلى المحكمة المدعي. عليه. وإنما المدعي بسبب أنه ادعى شيء وطلب شيء. فلذلك القاضي يسأل اولا يقول من المدعي؟ لأن المدع عليه هو على الأصل هو على الأصل والبراءه وكما يقول المدان المدان بريء حتى تثبت إدانته أو يعني كما يقولون في, في القضاء وغير ذلك من الإحكام فالمدعي يدعي خلاف الأصل يدعي خلاف الأصل أما المدع عليه فهو باق على الأصل فلذلك القاضي يقول فايكما المدعي أو يسكت أو يسكت القاضي حتى يبدأ المدعي لأن المدعي جاء للقاضي لماذا يريد أن يطلب مسألته يريد أن يثبت شيء أو ينكر شيء ولذلك القاضي قد يسكت أحيانا ولا يقول ماذا عندك ماذا عندك إذا خشي مثلا أن يكون هناك تحيزا ثم إذا تكلم المدعي فيتوجه القاضي إلى المدعي عليه ويطلب منه الجواب عن دعوة خصمه هذه أصول القضاء هذه قصول القضاء وإذلك النبي عليه السلام هنا أعطانا أصلا من أصول القضاء صلى الله عليه وسلم إذا تحكم تتحكم بين اثنين كان عندك العلم والأهلية فلا بد أن تطبق هذه القاعدة العظيمة من قواعد القضاء من قواعد القضاء وإذلك يقول حافظ ندقيق العيد رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث أصل يقول أصل من أصول الأحكام قال وأعظم مرجع عند التنازع. هل يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين النووي رحمه الله يقول أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصاب عند التنازع والخصاب. فإذا عند التنازع والخصاب نأتي بهذه القاعدة العظيمة من قواعد الدين ونطبقها. فهنا هناك مدعٍ ومدعٍ عليه. فالمدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره فإذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية وحكم عليه وإذا أنكر فهنا يطلب من المدعي أولا المذا البينة ستذكرون ما قلنا يعني في حديث الأشعة بن قيس في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال شاهدك أو يمينه أين الشهود فأول شيء أين الشهود يعني ليس كل إنسان ادعى شيء ليس كل إنسان ادعى شيء فنحن مباشرة يعني نتحيز له أو نثق فيه أو غير ذلك لا بد هناك أصول وضوابط إخوان الكرام وهذا في مع المعاملة مع أي أحد من الناس فإذا اعترف الحمد لله انتهت القصة ما عد في إشكال لأن المدعى عليه إذا اعترف يعني ما خلاص ما, ما عد في إشكال لماذا المدعي سيدعي شيء آخر والمدع عليه قد اعترف فهنا فإذا أنكر يطلب من المدى عليه ماذا؟ يطلب منه البينة أعطينا الشهود أعطينا الأدلة أعطينا البينة سبحان الله شوف دينون كم هو عظيم دينون كم هو عظيم إذنك تجد أن العلماء رحمه الله تعالى العلماء الزهاد العلماء البارعين العلماء الذين عندهم ورع وخوف من الله عز وجل لا يدعون شيء بغير حقه ثم إذا ادعى أحد من الناس شيء فإنهم ينكرون عليه يكرون عليه ذلك يعني كثير من العلماء وفي زمان هذاك الشيخ ربيع حفظ الله تعالى كم لما قذف أحد من الناس ممن كان يدعي العلم قذف رجلا في بيت من بيوت الله عز وجل فالشيخ ربيع يقول أين الدليل أين هل ما جاء لا بدليل ولا ببينة فقال ما عندك دليل ولا ما عندك بينة كيف تتهم الناس في عراضهم وكيف تحذر منهم وكيف تبدعهم هذه مصيبة عظيمة إخواني الكرام أين هؤلاء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد كافي للقضاء على كل الخصومات هذه وحديث واحد كافي لمعرفة الخطأ من الصواب ولمعرفة الصادق من الكاذب حديث واحد فقط فما بالك بالأحاديث وما بالك بالآيات وما بالك بالأذلة البينة الواضح فكل من يدعي شيء لا بد أن يقلب منه أين البينة على ما تدعي وإلا كلامك مردود عليك سبحان الله ولما طبق الشيخ ربي حفظ الله تعالى هذه القاعدة انكر عليه واتهموا في عقله واتهموا في, في, في غير ذلك لماذا لأن هذا لا يوافق الهوى الذي عندهم فسبحان الله هنا يعطي النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فما عندك, شو ما عندك ما ما المدى عليه أنكر اعطينا البيينة ما هي البيينة ما يبين الحق ويوضحه وهي شهادة الشهود بصحة ما يدعيه فإذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعليه بموجب الشهادة خلاص هنا في شهود شهدوا لأن المدعلي أنكر فإذا المدعي جاء بالشهود على ما طلبه على ما قال فإذا لم يأتي ببينة طلب من المدعلي أن يحلف بنفي مدعاه خصمه فإنك لو أبى أن يحلف قضي عليه قضي عليه لأن هنا خلاص يعني العلماء قالوا طلب منه أن يحلف طيبا أنت أنكرت ما هذا الرجل عليك يعني سواء كما قلنا إثباتا أو نفيا فهنا أنكرت والمدعي ما عنده بين ولا شهود فماذا نفعل نقول الآن عليك أن تحلف عليك أن تحلف فهو أبا أبا أن يحلف فماذا يعني هذا ماذا يعني أن الحكم أو التهمة واقع عليه أن التهمة واقع عليه فلماذا لم يحلف بالله عز وجل إذا كان, صادقاً إذا كان صادقا فلماذا لم يحلف بالله عز وجل فإن حلف إن حلف بالله عز وجل بريء من التهمة وإذا لم يحلف ثبتت عليه التهمة فهذا هو نظام القضاء الإسلامي الله أكبر نظام متقن نزيه ومريح ما في تحيز لأحد من, من الناس وإنما إذا سرنا على هذه القواعد العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمور الحياة فإننا والله نسلم ونسعد سعادة حقيقية ما بعدها سعادة لكن المصيبة أين المصيبة عندما نترك هذه القواعد ولو نطبق هذه القواعد فيما بينا هنا تحل علينا الكوارث والفتن والمصائب ويحل الظلم ويرفع العدل فإذا الله عز وجل سيعاقبنا سبحانه وتعالى والله جل وعلا يذلك ذلا وكم من الناس ادعوا على إخوانهم ما ليس فيهم ويسبونهم وربما يقذفونهم وربما وربما نسأل الله العافية في ذلك الواحد يتق الله عز وجل في هذا الباب يتق الله جل وعلا ومن قال شيء فعليه البينة وهذه والله قواعد عظيمة إخواني كرام لو طبقناها لكن مع للأسف كثير من الناس لا يطبقونها كم من الناس يأتيك يقول فلان يعني فعل أو أخذ أو يقول كيف يفعل هذا الله أكبر لا بد أن نحذر منه لا بد هذا الإنسان خلاص خرج من منهج من السلف خرج من أهل السنة والجماعة خرج من كذا وكذا لا بد من من البينا لا بد من البينا نتثبت والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الدين ليس هكذا لكل أحد يدعي ما ادعاه ونثبت على الناس ونحكم على الناس بغير ورع ولا تقوى ولا خوف من الله عز وجل هذه لا ليست عشوائية هذا دين الله جل وعلا دين متقن دين المحكم بريء من كل هذه العشوائيات التي يعيش فيها ويتخبط فيها كثير من الناس فدين لله الحمد دين عظيم إخواني كرام وعلمتم يعني في قصة سليمان مع الهدهد لما جاء الهدهد وقال قال يعني لما غاب الهدهد وسأله سليمان قال الهدهد ماذا قال قال جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون, لله من يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم إلى آخر الآية لكن الشاهد في هذا إخواني الكرام ماذا قال له سليمان قال له سننظر الله أكبر شوف هذا يعني طائر هدهد يعني غالب الناس يقول طائر غير يكذب طائر غير يكذب ما يكذبش طائر. هل طائر يكذب هل حيوان يكذب مثلا إذا جاء حيوان وغير على, على براءة الأصلية مثلا لكن مع هذا سليمان عليه السلام قال سننظر يعني يقول له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين خلاص يعني دين واضح دين العظيم إخواني كرام يعني إما أنتأتي بالبيينة أو ننظر في أمرنا نرى هل كلامك صحيح أو غير صحيح أو أنك من الكاذبين واحدة من الاثنين هذه والله قواعد لو طبقناها كما قلنا نسلم ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة قال لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال أموال قوم ودماءهم فالمراد بهم المراد كما ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى في شرح لهذا هذا الحديث قال المراد بهم هؤلاء الذين الدعوا لو يعطى الناس بدعواهم لدعا أي المراد بهم هؤلاء الذين لا يخافون الله جل وعلا لا يخافون الله عز وجل يدعون أي شيء أما الذي يخاف الله عز وجل فإنه لا يدعي فإنه لا يدعي شيء لأنه يخاف من الله عز وجل لا يدعي لا يدعي شيء ليس له يعني من مال أو دم أو غير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لدع رجال أموال قوم ودماءهم لدعوا أموال قوم يأتي يقول فلان أخذ مالي وكذا وكذا فيأخذ أموال غيره بغير حق بغير حق وهذا باطل ومردود وأكلوا أموال الناس بالباطل لكن الحمد لله عندنا قواعد قالوا ودماءهم فيتي يعني قد يأتي أحد من الناس يقول فلان قتل أبي فلان قتل أخي فلان قتل عمي فلان قتل أمي فلان قتل قد يدعي أشياء يعني من الدماء كل هذا يدخل قال ودماءهم بل حتى يعني كما ذكر أهل العلم أن يأتي ويقول فلان جرحني مثلا جرحه بسكين جرحوا, ب... حادة, جرحوا بحديدة فهذا كذلك نوع من الدماء هذا نوع من الدماء فمن ادعى شيء من هذا فالبين على المدعي واليمين على من أنكر فالمدعي ربما يدعي أشياء شيئا كبيرا يدعي أن خصمه قتل فيطالب بالقصص أو يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا فإذا ادعى أي شخص هذه الدعوة فلا يعطى بدعوة هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لو فتح هذا الباب وكل يعطى ما لحصل الفساد والاعتداء على الناس وكل من له هواء على أحد ادعى عليه فلا يقبل منه لمجرد الدعوة ولو كان من أصدق الناس لا يقبل منه إلا إذا أتى بالبينا ولهذا قال عليه الصلاة لكن البين على المدعي البيناة ماذا قلنا البيناة أن يأتي بالشهود إنسان يأتي بالشهود لماذا يأتي بالشهود لأنه, لأنه قد ادعى خلاف الأصل والأصل البراءة الأصل البراءة حتى تقام الحجة والبيناة فيطالب أولا بإقامة البيناة على ما الدعا لأن نحن لا نظلم الناس بل أمرنا الله عز وجل بالعدل ولا نتهم الناس في, في أي شيء حتى تثبت الحجة فالأصل في الناس البراءة هذا الأصل إلا إذا أقيمت البينه والحجه فهنا شيء آخر فإذا أتى المدعي أتا بالبين حكم له بموجبها على المدعى عليه لأن هذا يثبت الحق فإذا لم يأتي او قال ليس عندي بينه أو جاء ببينه لا تقبل شهادتهما لأنها مجروحة فوجود فوجودها كعدمها فيتوجه القاضي إلى المدع عليه فان اعترف عليه باعترافه وإن أنكر قال لا هذا يعني سواء أنكر يعني ما أثبته المدعي أو, ما أو أثبت ما أنكره المدعي فهنا يطلب منه ماذا يطلب منه اليمين يطلب منه اليمين ما هو اليمين بأن يحلف بالله عز وجل على نفي ما ادعاه عليه خصمه يقول أنا بريء من ذلك فإذا حلف بالله عز وجل ترك لماذا ترك؟ لأن جانب المدعى عليه أقوى. لماذا هو أقوى إخوان كرام؟ لماذا هو أقوى؟ لأن معه الأصله أو يعني معه الأصل الذي هو البراء الأصلي فكتفي منه باليمين فإذا حلف فينه يبرح حين وتنتهي القصة وتنتهي القصة. يعني هكذا ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة التنازع والخصاب والمحاكمة عند القاضي فلا بد أن نطبق هذه القواعد. لأن الدعاوة كثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام لو ادعى لو, لو, لو يعطى الناس بدعواهم أخذ الناس أموال لا تحل لهم ولا أقيم القصاص على ناس لم يفعلوا شيء ولم يقترفوا شيء فإذا الدماء والأموال معصومة إخواني كراء الدماء معصومة وتكون في يعني هذه الدعوة تكون في الأموال وتكون في الدماء، فهذا يدل إخوان الكرام دلالة عظيمة بينا على أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية الناس، لحماية أموالهم ودمائهم، وجاءت لمنع التلاعب بالأموال والدماء، جاءت لمنع التلاعب بالأموال والدماء. وكم من الناس الآن يقوم فيجرح نفسه أو غير ذلك أو يسرق فيدعي أن غيره فعلها، فإذا لابد من تطبيق الشروط. البينا على المدعي والبينا أنو... يعني انواع وقد ذكر العلماء رحمه الله ان البين انواع منها الشهادة وليست الشهاده فقط من من انواع البين الشهاده لأن هناك قرائن كذلك ذكرها أهل العلم انها قد تكون من الإثباتات وقد تكون من الوسائل البين الواضحه التي تجعل القاضي يحكم للمدعي أو يعني للمدعي قد يحكم له قد يحكم له ومن أنواع البين الشهاد. الله عزوجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء. هذا أولاً يعني من أنواع البيان ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى وكما ذكر هذا العلماء محمد بن صالح في تفسيره أو في شرح هذا الحديث ثالث وثلاثون من أن من أنواع البيان الشهادة. وكذلك من أنواع البيان ظاهر الحال قال ظاهر الحال فانها بينه ظاهر الحال فانها بين مثلا رجل ليس عليه عمام يلحق رجل عليه عمام والرجل الاخر الذي عليه العمامه بيده عمامه بيمم عمام اخرى فيقول فلان اعطني عمامته فالرجل الذي ليس معه عمامه ماذا معه كبين ظاهر الحال لان الملحق عليه عمامه في راسه وبيده عمامه وهذا لم تجر يعني تجري العاده بأن الإنسان يحمل عمامه في يده هو عليه عمامه في راسه فالان ما الذي يشهد للمدعي الحال يشهد له ظاهر الحال فهو اقوى فهو أقوى. فاذا ادعى العمامه فقال أهل العلم رحمه الله تعالى هي له لماذا لأن ظاهر الحال بأن هذا الإنسان العمامه له لماذا؟ لأن ليس لم تجري العادة بأن الواحد مثلا يحمل مثلا عمامة أو قبعة أو قلنسوة أو تقيه تقيه في يعني على رأسه ثم يحمل تقيه أخرى في يده هذا ما جرت به العاد والآخر الذي يدعي مثل معروف ومشهور أنه يضع التقيه التقيه, التقية على يضع التقيه على رأسه أو يضع العمامة مثلا فيذهب فيدعي يقول فلان أخذ عمامتي وليس على رأسه عمامه والآخر يحمل عمامة في يده والعمامة على رأسه فهذا ظاهر الحال يدل على يدل على أن العمامة للمدعي, العمام للمدعي كذلك مثلا لو, لو اختلف الزوجان لو اختلف الزوجان في اواني البيت فقالت الزوجة الأواني لي يعني ما, ما, ما يكون من كؤوس وصحون وغير ذلك يعني من الماعون الموجود في البيت الزوج قال لا بل الأواني لي فننظر حسب الأوان هنا العلماء ينظرون إلى ظاهر الحال قال ننظر إلى حسب الأواني إن كانت من الأواني التي يستعملها الرجال هذه الأواني يستعملها الرجال ودعت المرأة لها فأقول هي للزوج هي للزوج وإن كانت من الأوان التي يستعملها النساء فهنا يقال أن هذه الأواني للزوجة ان هل الاواني للزوج وان كانت صالحة للرجال والنساء قالوا العلماء ف فلهما فلهما معا فاذا فهنا لابد من البينه على المدعي لابد من البينه على المدعي فاذا من من, من البينه اخواني كرام الشهود من البينه قال العلماء ظاهر الحال من البينه القرائن كذلك القرائن عدها العلماء من البينه ويعني هذا فيه أن البيانات لا تختص بالشهود فقط يعني القاضي قد يحكم ب... بالقرائن قد يحكم بظاهر الحال ومن من القرائن إخواني الكرام من القرائن مثلا أن, أن لو لو إمرأة الآن لو إمرأة دعت أن زوجها لا يصرف عليهم مثلا لا لا لا لا, لا, لا يوفر لهم الطعام والشراب والكسوة والمؤنة وغير ذلك امرأة دعت هذا قال الزوجي لا يوفر لنا ما نحتاج إليه من طعام وأكل وشرب، والرجل يرى يوميا يرى يوميا يعني من من يرى يوميا عند دخول البيت يرى يوميا حاملا لأكياس في يده من الطعام والشراب وغير ذلك وهو ليس له بيت آخر وليس له زوجة أخرى إلا هذه الزوجة فيرى في الصباح يرى في المساء حامل لأكياس الطعام والشراب أو يرى عند البقال يشتري الطعام والشراب ثم يدخل به إلى البيت هذا الناس يرونه يوميا فتاتي المرأة تدعي تقول فلان لا يطعمنا فلان لا يشتري لنا شيء مدة طويلة ما أطعمنا ولا اشتر لنا شرابا ولا شيء فتقوم الزوجة مثلا عند القاضي تقول تقول زوجي لا يوفر لنا الطعام والشراب فيقوم الزوج يقول اسألوا الناس اسألوا الشهود يعني الناس الذين الذين, الذين هم يرونني يعني يوميا فالناس يأتي نعم فلان نراه دائما يوميا حامل لأكياس يدخل بأي البيت من الفاكهة وغير ذلك فهذا ظاهر الحال أن الرجل ينفق لكن المرأة تدعى عكس ذلك فهنا القاضي قد يحكم يعني ليس ظاهر الحال عفوا هذه القرائن هذه سمى قرينة هذه القرينة تجعل القاضي يحكم للزوج أنه فعلا هذه قارينة يعني الحمل للاكياس يوميا ماذا قارينة تسمى قرين ومن القرائن ما حصل في قصة سليمان مع مع المرأتين يعني في قال ذكر, يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان في امرأتان معهما ولد يعني كل مرأة معها ولد لها فخرجتا معا إلى البر فجاء ذئب فأخذ ولد المرأة الكبرى أخذ ولد المرأة الكبرى أكله فقامت المرأة الكبرى ادعت أن الولد الذي هو للصغرى هو لها المرأة من لي شفت يعني أن الذئب قد أكل الولد فأرادت أن تظفر بهذا الولد الذي عند المرأة الصغرى عند المرأة الصغرى فقالت الولد هذا لي فاحتكمت إلى داود عليه السلام فداود اجتهد، فقضى للكبيرة قال الولد هذا الكبير لعله يعني بقرائن وغير ذلك اجتهادا منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن يعني ذكر العلماء أن لعله يعني اجتهد وقال الكبير هذه خلاص عمرها قد ربما قد انقضى وما تستطيع أن تنجب بعد ذلك فتأخذ الولد وهذه الصغيرة قد تنجب يعني أكثر من مرة ولذلك هذا من الاجتهاد هذا من الاجتهاد فالمهم فخرجت من عندي داود عليه السلام وبقي في نزاع والله أعلم فالتقيتها بمن؟ بسليمان عليه السلام ابن داود فأخبرتها بالخبر فأخبرتها فقالت المرأة هذا ابن والمرأة يعني شرحتها لسليمان عليه السلام الخبر وأن كل واحدة منهما تدعي أن الولد لها وأن داود عليه السلام قضى للكبير فسليمان عليه السلام ما فعل؟ يعني جاءته فكرة واراد أن يعرف من أم هذا الولد بالضبط فسليمان عليه السلام دعا بسكين فدعا بسكين وقال قال سأشق الولد نصفين سأشق هذا الولد نصفين أقسمه بينكما حتى تنتهي هذه القصة وما يعد فيه إشكال ولا نزاع ولا خصوم الله أكبر يعني أعطاه الله عز وجل حكمة ف أما الكبيرة الكبيرة وافقت قال طيب وافقت على شق الولد نصفين الولد سيموت إذا شقه نصفين سيموت أما الصغيرة فماذا فلما رأت أن سليمان يريد أن يشق ابنها قسمين قالت الولد ولدها ينبي الله قالت الولد ول ول ولدها ينبي الله لأن هذه المرأة أشفقت على الولد لأنه ولدها فقالت أفضل أن تأخذه الكبيرة ولا يموت أو, أو, أو يقطع نصفين يعني أفضل أن لا نتنازع فيه وتأخذ الكبيرة ويبقى حي من أن يشق نصفين ويقتل ويموت فسليمان عليه السلام لما رأى شفقة هذه المرأة الصغيرة التي هي أم الولد الحقيقية لما رأى شفقتها قذلها بالولد قال هو لك قذله بالصغيرة لماذا قال العلماء لأن هذه بينة وقرين ظاهرة تدل على أن الولد الصغيرة لماذا لأن أدركتها الشفقة أدركتها الشفقة فالكبير لا يهمها سواء مات وما ولده أكله الذئب أما الصغيرة أدركت الشفقة فخافت على على ابنها إن فقد الحي أفضل أن يبقى مع الكبيرة ولا يفقد حياته فهذه القارين أي أي هذه قارنت الشفقة كذلك يعني هذه قرينة وكذلك ما حصل قصة يوسف يعني هذا الحديث كما قلنا حديث عظيم قاعدة من قواعد الدين قصة يوسف مع مع مرأة العزيز قال, قال الله عز وجل عنهما قال إن كان قميصه قد من دبر قد من قبر فصادقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قالت إنه من قالت إنه من كيدكن قال, قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فهذا كذلك يعني المرأة دعت, دعت يعني شوف القرائن القرائن بماذا حكم ليوسف لي بماذا حكم ليوسف لي حكم بالقميص يعني قميص يوسف مزق فلما رأى أراد أن يخرج يعني فزع إلى الباب هرب إلى الباب ليخرج فهي تبعته فشقت القميص من الدبر يعني من الظهر من الخلف فلما اراد ان يحكم قال ان كان قميصه قد من قبل يعني كان القميص قدم يعني هو كان أصلا فهو من الكاذبين وهي من الصادقين اما اذا كان القميص من دبر فهنا هي التي تبعته وهو فار منها فلذلك لما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن إن كي عظيم إلى غير ذلك فهذه إخواني الكرام يعني قاعدة من قواعد الدين التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم وتدخل يعني في أبواب عظيمة والأمثلة في هذا عظيمة ومتعددة لو ذكرنا الأمثلة فإن لا يكفينا يعني الوقت ذكر أمثلة متعددة ذكرها العلماء المهم إخواني الكرام أن هذا الحديث لابد أن يطبق ولا نحكم على الناس بالجهل ولا نعطي لكل من ادعى دعواه نعطيه كل من ادعى مال او دم او غير ذلك فلا يعطى إلا بعدما بثبوت الحجة لا بد من ثبوت البينه لا بد من البينه ثم كذلك لا بد اذا اذا من لم تكن معه بينه أو قرائن او ظاهر الحال كما قلنا فان هنا اليمين على من انكر اليمين على منكر من فيكون هذا الحديث قاعدة عظيمه من قواعد القضاء نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم إخواني كرام من المتبعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لكتاب الله عز وجل المطبقين له رزقنا الله وإياكم الاخلاص في القول والعمل والله تعالى علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين